وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أدل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِنْ تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤْلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا لك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن وَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفله منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان علي شيء حسبا، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، لا يجمعن لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.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 مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِنْ كُفِرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم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 فإن اعتذروكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزنوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا